Book 2 23 23 23 وتعلم اللغات الاجنبيه تعلم, <تعلم اللغات الأجنبية <تعلم> كي ستسه تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه دا ان مالو زنام. عم وأتكلم أيضا شيئ من الإيطاليا نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية, نعم، أيضا شيئا من الإيطالية. <تصفيق> أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا.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 استطيع ان افهمها جيدا بندر تشكو لكن التكلم والكتابه شيء صعب لكن التكلم والكتابه شيئا صعب ش وما زالوا أعمل أخطاء كثيرة وما أزال أعمل أخطاء كثيرة بروسيم أرجو أن تصحح لي دائما نطقك جيد تماما نطقك جيد تماما غوريت زراخليم عندك لهكه بسيطة عندك لهكه بسيطه لهكو س اوغانه يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. كاتي يي ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ الي هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أمتا تتعلم في دورة لغات؟ كاكشن أجبنيك وبرابلية؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي نسпомнимсе наслова العنوان لا يخطر على بالي العنوان لا يخطر على بالي كوزابي لقد نسيته للتو لقد نسيته